بسم الله الرحمن الرحيم اذا <تصفيق> جاء <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ك قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عسبي لله إنهم ساء كانوا يعملون ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطب على قلوبهم فهم لا يفقهون واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحه عليهم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 إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين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 أخرتني إلى أجل قريب، إلى أجل قريب، فأصدق وأكم من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء. اجلها والله خبير بما تعملون